أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 يخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.